عشرون. استمع إلى نطق حرف الضاد بصوائط القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظ ض ض ض ضي، ضعيف ضيوف ضرس غاضب ضفدع وضوء أخضر ضرب ضباب